بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وآمنوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم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 وَبَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ عَرْفًا لَّهُمْ انصر الله ينصركم ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وضل امرهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم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 والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تأكل الانعام وانما مثواهم مثوى لهم وكاين من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجت كاهلكناهم اهلكناهم فلا ناصر لهم افمن كان على بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُمْ مَثَلُ جَنَّةٍ الَّتِي يُعِدُّ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ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 كمن هو خالد في النار وسقوا ماء, وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم منهم من يستمع اليك حتا اذا خرجوا حتا اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواء وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يُنظَرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَنَٰلَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرَاهُمْ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 محكمه وذكر في القتال رايت الذين في قلوبهم رايت الذين في قلوبهم مرضيا ينظرون اليك نظرا المغشى عليه من المنون فاولى لهم طاعه وقولا معروفا فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارhamكم الله فاصم مَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ يَرْتَدُّونَ عَلَى يَنر لهم هدى الشيطان سور لهم الشيطان سور لهم واملا لهم ذالك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم سَطكُم في بَعض الأم واللهم يعلَم إسارَم فكَيفإذ ت وَفَّت ممَن إِكَ يَظْرب نَجوهَهُم وَدذارهُم فكَفَ إذاَا تَفَّتمَن إكَة يَظْربُ نَجوهَهُم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وكرهوا رضوانه فأحذط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم رب ان لا يخرج الله اضغانهم ولو نشاء اولى ريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُ وَأَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ يُعَذِّبُهُمُ الرَّسُولُ وَشَاءَ یضر الله شیئا وسيحبط اعمالهم یا ايها الذين الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ان الذين كفروا وصدوا عن ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهن وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولينيركم اعمالكم ان اما حياه الدنيا لعب وله وان تؤمن وتتقوا ياتيكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسالكم ذا فيحفكن ويخرج اضواركم ها انتم ها تدعون لي عونَ لِتُم فِقُفِي سَبلهِ فَمِن كُ بِخَلْخَل وَمَّ بِخَلفَإِ ماَا يَ بِخَل عنفْسِه عن واللهَّهُ غَن وَ